جوع الخليفة والدنيا بفضته في الزهد منزلة سبحانا وليها. ان جاعهم في شدة شاركتهم الجوع حتى تنجلي عنه الغواشيها. فمن يباري ابا حفص او سيرته انما رضيها. لو يقل فردون لبيت المال فانه بها. انما فرديها. انه عمر. افضلون متى تسمعن عمر على نفسه انه ليس من المنورة. لتصلي صلاة الجنازر. فاذا رفضه علم عمر ان الميت من المنافقين فيرفض الصلاة عليه. حتى انه ضل يتتبع سبعة عشرة ميتة. فلما انتهى حذيفة من عدم الصلاة على سبعة عشر هنا بدأ عمر واطمئن قلبه قليلا انه ليس من المنافقين. ولان عمر ذهبا الى حذيفة ذات يوم وقال يا قضيفه ومرت ايام قليلة واذا بعمر يعزل واحدا من عماله فلما عزله عمر عجبت لامر عمر لان الذي عزله هذا الرجل كان اسمه من اسماء المنافقين فقلت سبحان الذي الهم عمر بذلك. عزل عامله دون ان يعرف انه من أسماء الملائكة. عزله مش عياله وركّد الكرسي تحته فعزل. عزله عزله عزله بالله من الله مع عشرة يقوع تعالوا لنخلي كلمة عمر في معامل التحليل الإسلامية. حللنا البول كثيرا وحللنا الدم كثيرا تعالوا لنحلل ما هو اغلى من الدم تعالوا لنحلل كلمة عمر فان كلمة عمر كلمة خطيرة لا يجوز لنا ان نمر عليها مرور الكرام ان عمر يسأل حضيفة عن اسماء المنافقين هل هو واحد منهم ماذا يريد ان يقول لنا عمر بذلك اسمعوا الى هذا الدرس جيدا اسمعوا بعدما توحدوا من يقول للشيء لكم فيقول ان عمر بن الخطار اراد ان يغلق على نفسه بابا الاطمئنان انه من اهل الجنة اسمعوها مرضة اخرى عمر اراد ان يغلق على نفسه انه من اهل الجنب. لا يريد ان يطمئن نفسه لحظة واحدة انه من اهل الجنب. عمر يريد ان يشك في كل لحظة إن انه منافق. ومن هنا اقولها لكم لسنا احسن من عمر ولسنا نفسك لَكَ بِأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ شَمٍّ فَانْطَلَقُوا عَلَيَّ وَعَلَيْكَ أَمَّا شَكَّ فِئَانَا فِئْنَا فِي خُلَّةٍ في رَحَتٍ إن أَنَّنَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّنَا لَرُخْنَا لِمَا عَلَاهُمْ خُسِرَ وَلَمْ أَنَّ أَمْ خَسَنَا بِأَنَّنَا مِنْ أَهْلِ شَمٍّ فَلَنَعْمَلَ الناس من خوفني في الدنيا حتى آتي يوم القيامة آمنا بين يدي الله. وشر الناس من أمنني في الدنيا وطمأنني في الدنيا حتى آتي يوم القيامة خائفا بين يدي الله. اسمعوها مرة دخل. خير الناس. خير الناس من يا حسن خير الناس من خوفني من خوفني في الدنيا لماذا حتى آتي يوم القيامة نطمئنا بين يدي الله وشر الناس شر الناس من ضمأنني وأمنني في الدنيا حتى آتي يوم القيامة طائفا بين يدي الله ومن هنا فاني اعجب من المصلين الذين يحبون الخطيب الذي يطمئنهم بأنهم من اهل الجنة ولا يخوفهم من لقاء الله. اتحبون خطيبا يطمئن قلوبكم انكم من اهل الجنة ولا يخوفكم من لقاء الله. وعمر بن الخطاة من أسماء المناطق هذا شيء معقول هذا شيء معقول إن كنت لا تقول بكلام عمر ولا بكلام حسن البصري فاسمع إلى كلام من قرأ قراءتك إن كنت لا تقبل بكلام عمر اعتباراً ولا لكلام الحسن اعتباراً اع اعتبار. من خلقك وسواك وعلى موائد قدمه ربان. اسمع في لحظه الآية. والله آية جل قلب منها القلب خلعا. إنها الآية ورقم واحد وثلاثين من صورة الظهر. ماذا يقول فيها رافع السماء من عمله؟ ماذا يقول ورث فيها؟ اسمع واعطني قلبا. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الاية الكريمة ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اسمع اولئك يرجون رحمة الله. ويضعى مرضة الوضع. ان الذين امنوا وهاجروا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله آمنوا إيمانا حقيقيا لا شاغبة فيه وهاجروا مع رسول الله وتحملوا الهجرة والمشقة والتعب ورفق هل قالوا يا رب نحن امننا وهاجرنا وجاهدنا فلنا الحق في دخول الجنة? هل قالوا يا رب نحن امننا وهاجرنا وجاهدنا فنحن من اصحاب الجنة? والله ما قالوا هذا انما قالوا يرجون رحمة الله يرجونا اعرض نفسك يا اخي على هذه الثلاثة. الايمان الهجرة الجهاد في سبيل الله. هل نحن امنا بالله ايمانا حقيقيا لا شاعبة فيه? هل نحن امنا بحقيقة الايمان? ان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه دخل علي أنتم مؤمنون? بالله عليك لو اني صاحبت المنبر اليوم وسأجدكم هذا السؤال. هل انتم مؤمنون? الاجابة أن سيارة بسعاف الى مستشفى الدمرداج قسم قرار. هتأتي لتقول لنا انتم مؤمنون? فحصل في عقلها قبل? هدف في عقل يسأل العطرة الطاهرة يسأل خير الناس بعد الانبياء والمؤسدين يسأل الذين قال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه يسأل أصحابه يسأل الذين قال الله في شأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداه على القفاة home. واحي ما علما وإذا ذا عمر يقول مراقبا اسمعوا الى الأدب عمر يقف ويقول نعم يا رسول الله قال النبي فما حقيقة للمانكم يا عمر هل قال عمر نصلي ونصن ونزكي ونحرش هذه مستة اصبحت على شكما سألته سؤالا قال لك اصني ويصوم ويزكي ورحمه؟ هل هذا هو ن عندك؟ هل هذا هو الايمان عندك؟ هل الأنت مؤمن؟ لقول لك انا اصني واليصوم ويزكي ورحمه؟ هل أنت صفيف ان اصني واليصوم وأزكي ورحمه؟ أنت مسلم الحقا ان اصني واليصوم وأزكي واحد. يمكن لو اسألتها انت اهبل هيقول لك انا اصلي واصم وانزكي واحد لست اصبحت على جساد المسلمين ولكن اسمع الى عمر وهو يبين لك حقيقة الايمان قال نعم يا رسول الله قال فما حقيقة ايمانكم يا عمر قال عمر نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في وصبر وشكر. نرضى بالقضاء. ونصبر على البلاء. ونشكر في الوقاء. ما نتيجة الاختبار يا رسول الله. قال النبي مؤمنون رب الكعبة. فهذا موجود فينا. فنحن نرضى بالقضاء الله ونصر على بلاد الله ونشر في الوصول. وجد اعرض نفسك على البنت الثاني من الثالث والذين هجروا. فانا لا اقول لك نهاجر في الغجرة قد انقطعت بعد وصوب الله. وانما هل نحن هجرنا المعاصي? هل نحن اصبحنا نهجر الظروب والمعاصي? لقد أصبح عندنا فن المعصية فن المعصية المعصية عندنا أصبح لها فنون اسمع إلى فن واحد من هذه الفنون اسمع إلى فن المعصية وأقل الحرام عندنا بعدما تواحد راجع السماء بالأعمة وهذا منتشر بين المسلمين في هذه الآونة المرأة تكون متسوّجها ولها غض وعبوها يموت فتريد ان تأخذ من معاش ابيها وتشارك اخوالها في معاش ابيها فماذا تفعل والمعاش لا يعطى الا من لم تتزوج او المتلقة او المتلقة فماذا تفعل مرة تفعل حيلة مع زوجها حتى تأخذ معاشها بيها فتطفق مع زوجها ان يذهب سويا الى المعزون ويطلقهم المعزون بتراكن رسمي ثم تأخذ قصيمة الطلاق وتذهب بها الى المعاشات لتأخذ مع. ابيها. وبعد ذلك تعود الى زوجها الذي كان زوجها وتتزوجه زواجا حرفيا ونسي ان في السماء محكمة مرتوب عليها وما كنا عن الغلق غافي ان كل رجل تأخذه من معاش بها حرام وصح. وزوجها مشارك لها في الحرام. تطلق رسميا لتأخذ معاش ابيها. ثم تعود الى زوجها الان تعود الى زوجها مرة اخرى بالزواج عرضي. يأكل منها الحرام. المال مال حرام. الطعام عن هذا الطريق حرام. يرحم الله اياما كانت المرأة تتق الله. ايام الامام الشافعي رحمه الله عليه. جاءت امرأة ذات يوم لتسأله سؤالا غريبا وعجيبا. اسأل لو أنني لضمت إبرة الخياطة على دور الفانوس النبي في آخر الشارع الذي يقف تحته الشرطي أي حاسبا لله على ذلك رضم إبرة رضم إبرة من سرق الكهرباء من سرق الكهرباء من اشهد ان اول حاجه بالمحاضره علوم كلها عندنا انني اشهد وانه بان ابليس الان يداعو اصحابكم في دينه فقد ادى ما عليه وعذ رسالته فقد خرج اسه تزع اخرج اسه تزع أخرج اصبحت اتعلم منهم كل قراء هذا ايام الحسن. ده ايام الحسن من البقاءة السنين. ايام الحسن البصرين. ايام ما كان فيه ايمان الاسلام. فماذا يقول ابليس عنا اليوم? ابليس اليوم اصبح الميز الصغير عند المسلمين فمون على البند الثالث. وجاهدوا في سبيل الله. استحركك بالله. انا لا اقول لك خصيبا واذهب ان تجاهد. اتستطيع ان تجاهد نفسك امام صدارة تشعورها? اتستطيع ان تجاهد نفسك امام من على الشاشة? اتستطيع ان تجاهد نفسك حتى لا تسمع اغنية ولا مصيرا اتستفع ان تجاهد زوجتك وابنتك حتى لا يخرج متورجين في الشارع? اتستفع ان تجاهد نصح بهذا? ان الله قال عنهم الذين امنوا والذين عاجروا وجاهدوا في سبيل الله. هل قالوا يا رب اذا لنا الجنة نحن مطمئنون لان لنا الجنة والله ما قالوا انما قالوا بعد ذلك الله يقول يا رجول نحن فعنا المعاشق الله ويطمئنون اننا من الهدى قد يقوم بين شخن بيننا ومع الفرد. ويقول لي انك تطلقنا من رحمة الله. فقل لك لا يا رحم ان الذي يقلب الناس من رحمة الله من اشد الناس عذابا يوم القيامة. ولكني اخلطك من لقاء الله. وخورتك من لقاء الله حتى لا تطمئن إلى عملك فأنت لست أفضل من علمك اسمع إلى الحديث الخدسي يقول الله تعالى فيه إني لا أجمع على عبدي, عبدي على عبدي أمنين ولا خوفين في الدنيا فمن خافني في الدنيا أمنت في يوم القيامه ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامه لو انت عايش مضمئن كده مضمئن نمئن من نفسك والله يعتاك يوم القيامة خارجة. قد يقول قائل في يصف اخر ان الرسول امرنا بحسن الظن بالله والله امرنا بذلك الذي يرض عليك هو الله ولا سؤال اسمع الى قول الله تعالى وقالوا نحسن الظن بالله الاجابة ايه؟ يحصل الظن بالله جذبه. كذبين بما بعرض ما العله لو احسن الظن لاحسن العمل لو احسن الظن لاحسن العمل اوعى تقول انا الظن بالله وامتى لا تعمل فقد كذب والذي يخربك هو رافع السماي بلا علم يا حضيفه هل عمر من اسماء المنافقين. قال حزيفة انت اميرنا يا امير المبنونين. معاشر الاخوة الاعزاء. اعوذ بحضاراتكم من عند حزيفة. ومن عند اميره عمر من القطابي الله عنهما الهنا. هنا التائم لذنب كمن لا ذنبك بالعالمين. واشهد ان لا اله الا الله وانه الصالحين. أشهد ان سيدنا محمد رسول الله خاتم الانبيان والمسلمين معاشر الاخوة الاعزاء تعالوا لنصحح المفاهيم القاطعة عند المسلمين من خلال قطبتنا هذه تعالوا لنصحح المفاهيم فما اكثر المفاهيم القاطعة عند المسلمين اليوم هناك اية في كتاب الله يقول الله تعالى فيها خير الجنة بما أنتم تعملون وهناك حديث صحيح لرسول الله يقول فيه لا الاية تفكرون وادخل الجنة بما كنتم تعملون. اذا دخل الجنة بالعمل. والحديث يقول لن يدخل الجنة احد لعمل. فأيئوا ما نأخذ. القرآن كلام الله. والحديث حديث رسول الله ربط به الفم الشريف وهو حديث صحيح انا ادخل الجنة بالعمل ام ليس بالعمل الاية تقول بالعمل الحديث يقول ليس بالعمل كيف نقول هذا الشيء؟ اعيده على حضراتكم. لقد فهمنا كل شيء فهمنا كل شيء على القرى هذا شول هذا ثول هذا الصيد هذا عود وضعنا كل شيء على الفن والرقص هذا شرق شرقي رقص شرقي وهذا رقص غربي وهذا مالي وهذا اجره وهذا فين الاذره على المسلمين ولكن ماذا نقول في كتاب الله فشدد حملنا هذا الشعار اما اذا سن على او حديث اللسان لا يتكلم العين لا فرع الأضل لا تسمع لأن القرآن ليس فيه الغن ولا رقص ولا قرى كيف نحل هذا للشاد الآية تقول: قلوا الجنة بما كنتم تعملون والنبي يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله لكي تفهم هذا اسمع إلى هذا المثل ولله المثل الأعلى اسمع بعدما تصلي على حبيب القلوب. الذي يسافر بالطائرة او الباخرة يذهب ويدفع ثمن التذكرة. ويأخذ التذكرة في يديه. دفع الثمن واخذ التذكرة في يديه. هل انت بذلك اصبحت حاجزا لقرصي لك في, الطائرة في أول لا. مع انك دفعت الثمن التذكرة والتذكرة في ذلك ومع ذلك لا تحتسب من الرجل الا اذا فعلت شيئا اخر الا وهو ما يسمى بتأكيد الحجس. تأكيد الحجس. بعدما تأخذ التذكرة تذهب مرة اخرى لتؤكد الحجز فاذا لم يكن معك تأكيد الحجز فلا جلوس لك في الطائرة ولا التأخرة مع انك دفعت ثمنا بالفعل. كذلك بقول الجنة بقول الجنة بما كنت تعملون دفعت الزمن ولكن لا دخول لك ولا يحسب انك من اهل الجنة الا اذا اخذت تأكيد الحجز ما هو تأكيد الحجز هو رحمة من يقول للشيء فيقول يدخل في الجنة بما كنتم تعملون دفع الزمن لن يدخل الجنة احد بعمل ستصل واقفا حتى تأخذ تأكيد الحجز ما تأكيد الحجز يا رسول الله حتى انت يا رسول الله قال حتى انا حتى يتغمدني الله برحمته. تأكيد الحجز من الله. ما تعتمدش على عملك. مهما كان صالحا. مهما كنت طقيا ورعا فلا تعتمد على عملك. لابد من تأكيد الحجز من الله رب العالمين ولذلك في يوم القيامة عبد صالح فعل الصالحات كلها. فيقول الله لملائكته ادخلوه الجنة برحمته. فيقول العبد لا يا رب بل ادخل الجنة بعمله. فوزم الى فسلكة ابن ادم امام الله. انظر الى فلسفة ابن ادم الربية امام رفع السبائد العامة. بل اسمع الى هذا الحديث. النبي يضحك ذات يوم. واذا في الصحابة يسألون على ما رسول الله. قال اضحك عجبا من ابن, ابن ادم يأتي يوم القيامة ويقف امام الله. ويقول الله عز وجل ادم تجني من كل فيقول الله لك نعم فيقول العبد يا رب انا لا ارضى أجوا ولاصب على البلاء وارحقر الذين هاجروا. فانا لا اقول لك نهاجر فالججرة قد انقفعت بعد وصول الله. وانما هل نحن هاجرنا المعاصي? هل نحن اصبحنا نهجر الظنوب والمعاصي? لقد اصبح عندنا فن المعاصية. فن المعاصية. المعاصية عندنا اصبح لها فنونة. اسمع الى فن واحد من هذه الفنون، اسمع الى فن المعصية واكل الحرام عندما بعدما تواحد رافع السماء بلا عمر وهذا منتشر بين المسلمين في هذه الاونة المرة تكون متزوجة ولها ابن وابوها يموت ف. وتشارك اخوانها في معاش ابيها فماذا تفعل والمعاش لا يُعطى إلا للتي لم تتزوج او المتلقة او المتلقة فماذا تفعل مرة تفعل حيلة مع زوجها حتى تأخذ معاش ابيها فتطبق مع زوجها ان يذهب سويا الى المعزون ويطلقهم المعزون بطلاق رسمي ثم تأخذ قزيمة الطلاق وتذهب بها الى المعاشات لتأخذ معاش أبيها وبعد ذلك تعود الى زوجها الذي كان زوجها وتتزوجه زواجا عرفيا ونسيت تل في السماء محكمة مرطوب عليها وما كنا عن الغرق غافلين. ونسيت ان كل قرش تأخذه من معاشي ابيها حرام وصح. وزوجها مشارك لها بالحرام. تطلق رسميا لتأخذ معاشي ابيها تعود الى زوجها الأول. تعود الى زوجها مرة اخرى بالزواج محفظي. ان منها حرام. المال مال حرام. الطعام عن هذا الطريق حرام. يرحم الله اياما كانت المرأة تتقن الله. ايام الامام الشافعي رحمه الله عليه جاءت امرأة ذات يوم لتسأله سؤالا غريبا وعجيبا اسأل اسمعوا كيف كانوا يتحققون ويتحضرنا الحلال من الحرام دخلت المرأة على الشافعي ولم يكن ايام الشافعي اموال اذا بالمرأة تسأل الشافعية سؤالا قالت له يا امام هل انني لضمت اضرة الخلاطة على ضوء الفانوس النبي في اخر الشارع الذي يقف تحته الشرطي اي الله على ذلك لضم ادرع لضم ادرع السرع الكهربة. من السرع الكهربة يا قطرين رجل عبر. تسأل له حالة المحضر. فمو المعصية كلها عندنا. انني اشعر واقبل انه بان ابليس الان ينام وصرقا في دوله. فقد ادى ما عليه وادى رسالته فقد تخرج اساتزة. اخرج اساتزة في ايام الحسن من البقات السنين ايام الحسن البصري ايام ما كان فيه ايمان والاسلام. فماذا يقول ابليس عنا اليوم? ابليس اليوم ما اصبحت تلميز صغير عند المسلمين فنون المعصية فنون التحايل على الحرام اصبحت لا تطاق اعرض نفسك على البند. في سبيل الله. استحركك بالله. انا لا اقول لك تصيبا واذهب لتجاهد. اتستطيع ان تجاهد نفسك امام سبارة تشعرها. اتستطيع ان تجاهد نفسك امام من على الشاشة. اتستطيع ان تجاهد نفسك حتى لا تسمع اغنية ولا موسيقى. أ تستطيع أن تجاهد زوجتك وبنتك حتى لا يخرج مثمر زين في الشارع؟ أ تستطيع أن تجعل نفسك بهذا؟ فمن الله قال عنهم الذين آمنوا والذين عجروا وجهدوا في سبيل الله. قال رب يسلم لنا الجنة. نحن مطمئنون لأن لنا الجنة. والله ما قالوا إنما قالوا بعد ذلك. الله يقول في حقهم. يا رجول رحمك الله يا رجول نحن فعنا المعاصق الله ونؤمن إننا أننا ملاحف الجنة قد يقوم فينسوخ من بيننا وما أكثر ويقول لي إنك تقنقنا رحمة الله فقول لك لا يا إن الذي يقنق الناس من رحمة الله من أشد الناس عذابا يوم القيامة ولا حني من لقاء الله، أقرفك من لقاء الله حتى لا ما إلى عمل، فأنت لست أفضل من حسن. اسمع إلى الحديث الخمسين، يقول الله تعالى فيه: إني لا أجمع على عبدي عد على عبدي أمنين ولا خوفين في الدنيا، فمن خافني في الدنيا أما القهر يوم القيامة. ومن عمدني في الدنيا الخروبه في يوم القيامه لو انت عايش في مؤمن كده يا مؤمن تممن نفسك والله هتافي يوم القيامه قد يقول قايل الى سفر اخر ان الرسول امرنا بحسن الظن بالله والله امرنا بذلك ان رب يرد عليك فضل الله ونسك انا اسمع إذا قول الله تعالى وقالوا نحسن الضم بالله اللي جابه رب وكتبه اللي يقول إحنا نحسن الضم بالله جابه كذابين لماذا رب ملع له لو أحسن الضم لأحسن العمل لو أحسن الضم لاحسن العمل هو قولنا نحسن الضم بالله وأنت لا تعمل فقد والذي يكذبك هو رافع السماء بلا عاد يا حضيفة هل تجد اسم عمر من اسماء المناققين قال حضيفة انت اميرنا يا امير المؤمنين معاشر الاخوة الاعزاء اعوذ كل من عند حضيفة ومن عند اميره عمر بن الخطاب رضي الله عن هنا الى هنا هنا التاهم سيدنا محمد الرسول الله قاتم الانبيان والمفسرين معاشر الاخوة الاعزاء تعالوا لنصحح المفاهيم القاطئة عند المسلمين من خلال قطبتنا هذه تعالوا لنصحح المفاهيم فما أكثر المفاهيم القاطئة عند المسلمين اليوم هناك اية في كتاب الله يقول الله تعالى فيها ادخل الجنة بما كنتم تعملون. وهناك حديث صحيح لرسول الله يقول فيه لا يدخل الجنة احد بعمله. أوصل الاخرى والى الحديث مرضيك. الاية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اذا دخول الجنة بالعمل. والحديث يقول لن يدخل الجنة احد لعمل. فاليوم الاخر. القرآن كلام الله حديث رسول الله نطق به الفن الشريف وهو حديث صحيح. انا ادخل الجنة بالعمل ام ليست بالعمل? الاية تقول بالعمل. الحديث يقول ليس بالعمل. كيف نقول هذا الاشياء? اعرضه على عدواته. لقد فهمنا كل شيء. فهمنا كل شيء على القرى. هذا الجول هذا الفون هذا الصيد هذا الفون وفهلنا كل شيء على الفن والرقص هذا شرق شرقي رقص شرقي وهذا رقص غربي وهذا مالي وهذا عبرى وهذا فن ازرع على المسلمين ولكن ماذا نقول في الكتاب الله فاستانك حمد بهذا الشيء اما اذا صنع الآية او حديث الاسمان لا يتكلم العين لا ترى الاظن لا تسمع لان القرآن لست فيه منه ولا رقص ولا كرة. كيف نحل هذا الاشكال؟ الآية تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والنبي يقول لن يدخل الجنة احد بعمله لكي تفهم هذا اسمع الى هذا المثل ولله المثل الاعلى اسمع بعدما تصلي على حبيب القلوب <تصفيق> الذي يسافر بالطائرة او الباخرة يذهب ويصنع ثمن التذكرة ويأخذ التذكرة في يديه دفع الثمن وعقب التذكرة في يديه هل أن انت بذلك اصفحت حاجزا لقلصي لك في الطائرة او لا. مع انك دفعت الثمن التذكرة. والتذكرة في يديك. ومع ذلك لا تحفظ من الراكبين. الا اذا فعلت شيئا اخر. الا وهو ما يسمى بتأكيد الحجس. تأكيد الحجس. بعدما تأخذ التذكرة تذهب مرة اخرى لتقوم إلى الحجز، فإذا لم يكن معك تأكيد الحجز فلا جلوس لك في الطائرة ولا الباخرة مع انك دفعت الثمن بالفعل، كذلك دخول الجنة، دخول الجنة بما كنت تعمل دفعت الثمن. ولكن لا دخول لك ولا يحسب لك من اهل الجنة الا اذا اخذت تأكيد الحجز ما هو تأكيد الحجز هو رحمة من يقول للشيء تأخذ في الجنة بما كنتم تعملون دفع الثمر لن يدخل الجنة احد بعمل ستصلوا واقفا حتى تأخذ تأكيد الحجز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 ولذلك يؤتى يوم القيامة عبد الصالح فعل الصالحات كلها. فيقول الله لملائكته ادخلوه الجنة برحمتي فيقول العبد لا يا رب بل ادخل الجنة بعمل. خلص الى فصلة ابن ادم الله. انظر الى فلسفة ابن ادم الغبيه امام رفع السبائب العرق با اسمع الى هذا العديد النبي اضحق ذاك يوم واذا في الصحابة يسألون علامة اضحق يا رسول الله قال اضحق عجبا من ابن ادم يأتي يوم القيامة ويقف امام الله ويقول لله عز وجل المت جبني من الضل فيقول الله له نعم فيقول العبد يا رب انا لا اقصد اشوفنا كده وامم واممم نفسك والله يعتا في يوم القيامة القرص خجره قائر بين الصبح والعصر ان الرسول رمضان بحسن الغل بالله والله امرنا بذلك الذي يرد عليك هو الله ولا استعد اسمع الى قول الله تعالى وقالوا واحسنوا الغل بالله ال الله كذبوا. كذابين لماذا رب ما العل لو احسن الظن لاحسن العمل. لو احسن الظن لاحسن العمل. اوعى طولنا بحسن الظن بالله وانت لا تعمل. فقط كذبك. والذي يكذبك هو رافع السماء عمر من اسماء المنافقين قال حذيفة انت اميرنا يا امير المؤمنين معاشر الاخوه الاعزاء اعوذ بحضاراتكم من عند حذيفه ومن عند اميره عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى هنا هنا تاي من الذنبك من لا ذنب له بالعالم واشهد الذاه لا احد الا الله ومن الصالحين أشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبيان والمؤسرين معاشر الإخوة الأعزاء تعالوا لنصحح المفاهيم القافئة عند المسلمين من خلال قطبتنا هذه تعالوا لنصحح المفاهيم فما أغفر المفاهيم القافئة عند المسلمين اليوم هناك آية في كتاب الله يقول الله تعالى فيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهناك حديث صحيح لرسول الله يقول فيه لا يدخل الجنة مرضته. هل لا يتذكرون? الجنة بما خمس تعملوا. اذا دخول الجنة بالعمل. والحديث يقول لن يدخل الجنة احد بعمل فهي حديث رسول الله نفط به الفم الشديد وهو حديث صحيح. هندخل جملة بالعمل ام ليس بالعمل? الآية تقول العمل. الحديث يقول ليس بالعمل. كيف نقول هذا الشيء؟ اعرضه على ادراته. لقد فهمنا كل شيء. فهمنا كل شيء على القرى. هذا الجول هذا الفاول هذا الصيد هذا الارض وفهمنا كل شيء عن الفني والرقص هذا شرق شرقي رقص شرقي وهذا رقص غربي وهذا بالير وهذا عبرى وهذا في الأزرع على المسلمين ولكن ماذا نقول فكبال الله فاستألت حمد من هذا الشيء اما اذا صنع الآية او حديث اللسان لا يتكلم العين لا فرع العذر لا تسمع لان القرآن ليس فيه منه ولا رقص ولا قرى كيف نحل هذا للشام الاية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والنبي يقول لن يدخل الجنة احد بعمله لكي تفهم هذا اسمع الى هذا المثل ولله المثل الاعلى اسمع بعدما تصلي على حبيب القلوب. الذي يسافر الطائرة او الباشرة. يذهب ويدفع ثمن التذكرة. ويأخذ التذكرة في يديك. دفع الثمن وعخذ التذكرة في يديك. هل انت بذلك اصبحت حاجزا لقرسيه لا. مع انك زفعت الثمن التذكرة والتذكرة في لذلك. ومع ذلك لا تحقصك من الركب الا اذا فعلت شيئا اخر. الا وهو ما يسمى بتأكيد الحجس. تأكيد الحجس. بعدما تأخذ التذكرة تذهب مرة اخرى لترحى الحجز. فاذا لم يقم معك تأكيد الحجز فلا جلوس لك في الطائرة ولا الباخرة مع انك دفعت الزمن بالفعل. كذلك دخول الجنة.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 لا بد من تأكيد الحجز من الله رب العالمين ولذلك يؤتى يوم القيامة بعبد الصالح فعل الصالحات كلها فيقول الله لملائكته ادخلوه الجنة برحمته فيقول العبد لا يا رب بل ادخل الجنة بعمر قل صبيلة فاسلكة ابن ادم امام الله الى فلسفة ابن ادم الغبية امام رفع السباع بالعرض بل اسمع الى هذا الحديث النبي يبحث ذاك يوم واذا في السحادة يسألوا الاعلام يا رسول الله قال ابحث عجبا من ابن ادم يأتي يوم القيامة ويقف امام الله ويقول لله عز وجل لم تجرني من الظلم. فيقول الله له نعم. فيقول العبد يا رب انا لا ارتدي الشهود ازرع على المسلمين. ولكن ماذا لا يقوله اكبار الله. تسألك حمد لهذا الاشياء. اما اذا صنع عن اية او حديث، الاسنان لا يتكلم. العين لا ترى، الاظن لا تسمع. لان القرآن لست فيه وانه ولا رقص ولا فرع. كيف نحل هذا الاشياء? الاية تقول ادخل الجنة بما كنت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 دفع الثمن وعقد التذكرة في يديك. هل انت بذلك اصبحت حاجزا لقرسي لك في الطائرة او الباكرة? لا. مع انك دفعت الثمن التذكرة والتذكرة في يديك ومع ذلك لا تحفظك من الركب الا اذا الحجز. تأكيد الحجز. بعدما تأخذ التذكرة تبحث مرة اخرى لتؤكد الحجز. فاذا لم يكن معك تأكيد الحجز فلا جلوس لك في الطائرة ولا الباخرة مع انك دفعت الثمن بالفعل. كذلك بخول الجنة. بخول الجنة بما كنتم تعملون دفعت الثمن.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 ولذلك يؤتى يوم القيامة بعبد صالح. فعلى الصالحات كلها. فيقول الله لما لملائكته ادخلوه الجنة برحمته. فيقول العبد لا يعرض بل ادخل الجنة بعمل. فيزم الى فزلكة ابن ادم الله. انظر الى فلسفة ابن آدم الغبية امام رفع السباع العمد بل اسمع الى هذا الحديث النبي اضحف ذاك يوم واذا الصحابة يسألون على ما تضحف يا رسول الله قال اضحف عجبا من ابن آدم يأتي يوم القيامة ويقف امام الله ويقول لله عز وجل لا لم تجرني من الظلم. فيقول الله له نعم. فيقول العبد يا رب انا لا ارتضي الشهود. دفع الزمن. لن يدخل الجنة احد بعمل ستظل واقفة. حتى تأخذ تأكيد الحجز. ما تأكيد الحجز يا رسول الله? حتى انت يا رسول الله? قال حتى انا حتى تتغمدني الله برحمته. تأكيد الحجز من الله. ما تعتمدش على عملك. مهما كان صالحا.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 فالسفة ابن آدم امام الله انظر الى فالسفة ابن آدم الغبيبية امام رفع السبايد العمر بل اسمع الى هذا الحديث النبي يضحق ذات يوم واذا الصحابة يسألوا الاعلام تضحق يا رسول الله قال اضحق عجبا من ابن آدم يأتي يوم القيامة ويقف امام الله.